الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة في هذه الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة فالله تبارك وتعالى يقول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 بعد سماعهم له وبعد معرفتهم تمام المعرفة وعقلهم لمعناه فهذه جراءة على الله تبارك وتعالى توعدهم الله على هذا الجرم بمثل هذه الآية فويل والويل المشهور في تفسيره أنه الهلاك يتوعدهم وبعضهم كما يقول أبو جعفر بن جرير رحمه الله بأن الويل وواد في جهنم وهذا منقول عن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم المقصود أن هذا وعيد لأولئك المحرفين الذين يكتبون الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم ويبدلون فيه ويغيرون ويحرفون ويضيفون ذلك إلى الله تبارك وتعالى كل ذلك من أجل أن يقبضوا عرضا من الدنيا قليل وكل ما في هذه الدنيا فهو قليل ولا يمكن أن يستعاض بذلك ببذل الحق أو كتمانه أو وتبديله وتحريفه وتغييره ولو أعطي الدنيا وما فيها فهؤلاء يتوعدهم الله تبارك وتعالى على هذا الإجرام وأخذ هذا العرض الذي يكون من قبيل الرشا ونحوها فتوعدهم على هذه الكتابة وتوعدهم على هذا الأخذ والكسب فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أن الله تبارك وتعالى حينما توعد هؤلاء المحرفين المبدلين الذين يغيرون الفاظ الكتاب المنزل كذلك الذين يغيرون معانيه ويبدلونه ويبدلونه كذلك أيضا أولئك الذين قد يصنفون كتبا أو ينشئون مقالات كما يقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ثم يضيفون ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهو مخالف لدينه وشرعه وحقيقة ما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم شبه بأولئك ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم معلوم أن الكتاب لا تكون إلا بالأيدي ولكنه ذكر الأيدي هنا من باب التوكيد وذلك والله تعالى أعلم كما مضى في بعض المناسبات أنه من باب زيادة التقريع والتقبيح كذلك فيه تسجيل على هؤلاء بهذا الجرم وإلا فالكتابة إنما تكون بالأيدي وذكر الكتابة يكتبون قد يغني عن قوله بأيديهم ولكنه ذكره ليقرر والله أعلم هذا المعنى فهم يحسن فيه التوكيد يقال هذا ما كتبته بيدك هذا ما نقشته بيمينك هذا ما سطرته بقلمك وهكذا تقول مشى اليه برجله وقال بفيه يقولون بافواههم فهذا كله لتحقيق وقوع هذا الفعل وصدور هذا الفعل عنه فهم عامدون قاصدون يعني كما يقال مع سبق الإصرار على الفعل لم يكن ذلك عفوا أو خطا وإنما كان عن قصد وعمد وإنما فعلوا ذلك من أجل أن يشتروا به ثمنا قليلا تعبير هنا بالقليل لا يقتضي كما ذكرت في المعنى العام للآية أن الذي أخذوا عليه إنما هو دراهم معدودة يمكن أن يكون هذا ولكن لو أنهم أعطوا عليه الأحمر والأصفر فإن ذلك يعد قليل فالدنيا كل ما فيها فهو قليل لا يمكن أن يبدل دين الله تبارك وتعالى وان يبدل الحق المنزل بشيء من هذا العرب الزائل الفاني فهؤلاء جعلوا باطلهم شركا يصطادون به أموال الناس ويأخذون ما في أيديهم فوقعوا في ظلمهم من جهتين الأولى أنهم كتموا وكذبوا وبدلوا وغيروا فإن هذا التبديل يقتضي كتمان الحق وفيه زيادة أيضا إذ إنهم أضافوا إلى الله تبارك وتعالى ما ليس من كلامه، وكذلك أيضا ظلم الناس باخذ أموالهم بغير حق، فصار الظلم مضاعفا بإظهار غير الحق بالكذب على الناس، والأمر الآخر هو أخذ ما في أيدي الناس من الأموال بغير وجه حق، وهذا أعظم ممن يأخذ الأموال سطوا أو يأخذ الأموال خلسه أو يأخذ الأموال سرقة فإن هذا استعاضة بالتحريف والتبديل فالأمر ليس بالشيء السهل ثم أيضا هنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ما قال فويل لهم مما قالوا واينما قال مما كتبت ايديهم وذلك والله اعلم ان الكتابه متضمنه للقول وزياده فهذا الذي كتبوه يمكن ان يقال عن المكتوب بانه قول فلان هذا قول فلان وقد كتبه اضافه الى ان الكتابه اوثق فالقول قد يذهب ولكن الكتابه الكتابه تبقى فهذا جمع بين كذب اللسان وكذب اليد فهو أبلغ لأن كلام اليد كما سبق يبقى رسمه وأما القول فيضمحل أثره والله تعالى أعلم وعلى كل حال هؤلاء اليهود قال الله تبارك وتعالى أيضا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون هنا لاحظوا أنه قال يكسبون فعبر عن ذلك بالمستقبل وأما الكتاب فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم كتبت أيديهم بلفظ, بلفظ الماضي بعض اهل العلم كما يقول الراغب الأصفهاني يقولون بأن ذلك من قبيل التنبيه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسن فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فهذا الذي أصلوه من الباطل وهذا الذي دونوه وكتبوه من التحريف والتبديل هو من جملة اكتسابهم فذلك يسري في الناس فيحصل لهم من الآثام المتجدده والذنوب المتعاقبة ما بقي ذلك ساريا في الناس من سن في الناس سنة سيئة فعليه وزرها يعني ما بقيت فهذا يتردد على الأسماع ويغتر به طوائف من الناس ويتناقلونه ويكتبونه فيبقى هذا الوزر يتجدد على هؤلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم الكتابة كانت في الماضي وويل لهم مما يكسبون، فيصير الكسب بهذا الاعتبار ينتظم المعنيين كسب الآثام والنتائج المترتبة على هذه الكتابة وكذلك كسب الأموال وأيضا لاحظوا التعبير بالجملة الاسمية في هذه المواضع الثلاثة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم قال فويل لهم مما كتبت أيديهم ثم قال وويل لهم مما يكسبون فالجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام فهذا الويل ثابت دائم لهم فهم متوعدون بذلك وكذلك يلاحظ التنكير في قوله فويل فإن ذلك يدل على التعظيم والتهويل فإن من الأغراب التي يأتي لها التنكير التهويل والتعظيم وهذا التكرار في ذكر الويل في الكسب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ما قال ومما يكسبون وانما قال وويل لهم مما يكسبون فكرر الويل ليدل والله تعالى أعلم على أن ذلك من قبيل الذنب المستقل المتوعد عليه لئلا يتوهم لو أنه ذكر الويل مرة واحدة لو أنه قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وما يكسبون لكان ذلك باجتماع الأمرين الكتابة والكسب، لكن الواقع أن الكتابة بحد ذاتها التحريف بحد ذاته ولو لم يحصل معه كسب فهم متوعدون عليه وهذا الكسب الذي هو من قبيل الرشا كذلك هم متوعدون عليه فذكر هذا وهذا ليبين أن كل واحد مستقل بنفسه وهذا كثير في القرآن هذا كثير في القرآن وكذلك أيضا لاحظوا هذه الأفعال فويل الذين يكتبون هذا فعل مضارع يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون وهذا فعل مضارع ويل لهم ما كثبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون فهذا فعل مضارع هذه ثلاثة أفعال جاء التعبير فيها بالمضارع لاستحضار الصورة الكائنة الواقعة في الزمن الماضي كأنك تشاهدها ولهذا يقولون ان التعبير عن الماضي بالمضارع يكون لتصوير الحال الكائنة في الماضي كأنك تراها وهذا كثير في القرآن وقد مضى نظائر لهذا يذبحون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذا كأنك ترى التذبيح وجاءوا أباهم عشاء ما قال باكين وإنما قال يبكون وفي زمن ماضي فعبر بالمضارع كأنك ترى دموعهم تتساقط وهم يبكون أمام أبيهم فإذا عبر عن الماضي بالمضارع فذلك لتصوير الحال الواقعة كأنك تشاهدها كأنك تشاهدها والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق ببعض الهدايات والفوائد من هذه الآية الكريمة وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ماجهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام إذا كان لديكم إضافات نعم لا إله إلا الله نعم نعم يقول هل هذا الوعد يتوجه إلى من وقع في ذلك من هذه الأمة؟ بالنسبة لتحريف الألفاظ كما سبق أن الله تعهد بحفظ هذا القرآن. ولا يمكن لأحد أن يتوصل إلى تحريفه فسد هذا الباب لكن لو أن أحدا اشترى فإن ذلك سيكون مهدرا لا قيمة له لكن اجتراءه هذا يكون متوعدا عليه بهذا وبأشد منه لأنه كما سبق على قدر المقام يكون الملام فهذا الكتاب أشرف وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وهذه الأمة أكمل فإذا وقع هذا التحريف من هذه الأمة في كتاب كهذا فالجرم أعظم وأما تحريف المعاني فكذلك أيضا ومتوعد عليه فما يقال في هؤلاء اليهود يقال في حق هذه الأمة أكثر منه للأمور الثلاثة التي ذكرتها والله أعلم التحريف الواقع في هذه الأمة هو تحريف المعاني تحريف المعاني وهذا وقع في كثير من أهل البدع وكما ذكرت أيضا وقع فيه بعض أهل الأهواء من المتعصبين أحيانا لبعض المذاهب الفقهية وكذلك أولئك الذين يتبعون أهواءهم ويريدون أن ينزل كلام الله على هذه الأهواء وأن يفهم القرآن على ضوء شهواتهم ومطلوبات نفوسهم نعم السلام عليكم